يوعدت عاشر قليل الأصلي وتصاحل من نسمة على صاحبه الصاحب اللي يغتب من نسمة على صاحبه من قد مش لا الحد قدامه لا الحد قدامه والحق ما يداش طمعه ورا <تصفيق> يا ضارب الرمل يا ضارب الرمل يرالي ونشوف اخت شوف اهجرالي احبابي بعوني احبابي يمكن تطميني ولاي مع.